أم يقولون افتراء قل فأتوا بعشر صور مثله مفتريات ودعوا من استطعت ودعوا من استطعت من دون الله إن كنتم صادقين فإن لم يستجيب لكم فعلم أن ما أنزل بعلم أنزل بعلم الله إله غير الله الا اله الا هو فهل انتم مسلمون من كان يريد الحياه الدنيا وزينتها نوفي اليهم اعمالهم نوفي اليهم اعمالهم فيها وهم فيها لا يغขน اولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار وحبط ما صنعوا فيها وباطل وحبط ما صنعوا فيها وباطل ما كانوا يعملون فمن كان على بينة من ربه ويتلوه شاهد من ومن قبره كتابه موسى اِنْ كَانَ يُؤْمِنُونَ بِهِ وَمَنْ يَكْفُرْ بِهِ مِنَ الْأَحْزَابِ فَنَارُ مَوْعِدُ فَلَا تَكُنْ فِي مِرْيَةٍ مِنْهُمْ إِنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّكَ إِنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّكَ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يُؤْمِنُونَ وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرَى عَلَى اللَّهِ كَذِبًا